وعرِضوا على ربك صف اللَّقَدِ جئتمُونا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بل دَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مُوعِدًا؟ وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ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 وأشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا